book 2 77 77 77 نيكاي اوتامليتي 3 زكاي نستطور لماذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل ترتة مورا سخشتي يجب أن انقوزني يجب أن أنق وزني نيمكررم صخشتي لا أكلها؟ لاني يجب أن انقص وزني لا اكلها لاني يجب أن انقص وزني زكاينه <تصفيق> بيته لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره مورام ش فوزيتي <تصفيق> ما زال علي ان اسافر ما ذالا عّ أن أسافر نبيجكررم شوزتي لا أشرها لأني لا يزال علي أن أسافر؟ لا أشرها لأني لا زاال عّ أن أسافر زشكااف لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوه مرزله هي بارده هي بارده نپييميه لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ نيمام slatkorja ما عندي سكر ما سكر نبيينغا كير نيمام لا اشربه لاني ما سكر لا اشربها لاني ما عندي سكر Zakaj ne jeste juhe? Lima ve enta le tešrab ušorba. Lima ve enta le Nisem je naročil, nisem je naročila. Lem atluba. Lem atlubuha. Ne jem je, ker je nisem naročil, ne je. كيرني سم لا اشربها لاني لم اطلبها لا لم أطلبها. لماذا انت لا تأكل اللحم لماذا انت لا تاكل اللحم سم فيجيتاريانت سم فيجيتاريانكا En ne beti En ne ne beti. Nejemga, ker sem vegetarianec. Nejemga, ker sem La aeklahu, Le e kuluhu ni Le e kuluhu ni